بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله مرحبا بكم هذا جهاد الترباني يحييكم في ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى من برنامج العظماء المائه ا ل ع ض م ا ء المئه سيكون اسم البرنامج الذي ساصحبكم به ان شاء الله في الايام القادمه فكره البرنامج تعود بدايه ة سنة、1978. في ذ ه الى س أساتذة ن ة قام التاريخ أحد د ي و ع ب ر و ف سنه و ر م ا ي مئة شخصية عبر ا ل ت ا ا ر ي خ ل إ ن س ا ن ي لتكون ل ل بكتابه محوراً و ن إ ص ا ف ف إ ن كتاب هذا المؤرخ ا ل أ م ر يحتوي ك ي اليهودي ي على قدر كبير من المعلومات ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل ق ي م ة ويحتوي أ ي ض ا على ح ي ا د ي ة ت ا ر ي خ ي ة ك ب ي ر ة ولكن الشيء الذي يثير الدهش ة بالفعل هو ر د ة فعل كثير من المسلمين على هذا الكتاب على حيث تباهى المسلمون وما يزالون ب أ ن السيد هارت تكرم عليهم ووضع اسم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ر أ س ق ا ئ م ة ا ل م ئ ة و ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا شيء جميل أ ن يقوم مؤرخ ليس مسلما ب إ ن ص ا ف المسلمين ونبيهم ولكن الشيء الذي غاب عن الكثير من أ و ل ئ ك المحتفلين بالكتاب أ ن مايكل هارت وضع أ س م ا ء ك ث ي ر ة ضمن تلك ا ل ق ا ئ م ة التي يترأسها رسولنا صلى الله عليه رسولنا وسلم. الله صلى من بين تلك ا ل أ س م ا ء أ س م ا ء لمجرمين مثل هتلر أ و جنكيز ي خان ومنها أ س م ا ء مثل بوذا الذي صنفه رابعا و ر أ ى أ ن ه يستحق أ ن يكون على ر أ س ا ل ق ا ئ م ة لولا أ ن أ ت ب ع ه أ ق ل من أ ت ب ا ع محمد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ا اسما واحدا ر أ ى هارت أ ن ه أ ث ر في التاريخ وهو اسم الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه ولكن ماذا عن باقي عظماء أ م ة ا ل إ س ل ا م الذين لم يغيروا من تاريخ أ م م ه م فحسب بل غيروا من تاريخ ا ل ب ش ر ي ة ب أ س ر ه لذلك خطر في ذهني قبل ع د ة سنوات أ ن اكتب كتابا أ س ت ع ر ض فيه تاريخ ا ل إ س ل ا م ب أ س ر ه بشكل شامل أ ض م بين ثناياه جميع ا ل أ ح د ا ث ا ل م ه م ة التي مرت على أمة امه ل ل إ س ا منذ ن ش أ ت الاسلام وحتى يوم ا ن هذا هذا ك ه على وعصري بشكل أن يتم بشكل شيق、وعصري. في ل الكتاب ب د اعتقدت ا ي سيأخذ ة أن ع ي شهرين لكتابته أو ثلاثة لكتابته. ولكن بعد ما يقرب من العام والنصف من ا ل ك ت ا ب المتواصل والبحث العميق في أ غ و ا ر التاريخ وصفحاته المنسيه ة استطعت أخيرا ا بفضل ل ل أن أصدر عام 2010 كتابي مئة من عظماء أمة أننا أسميه من انتهاء من وبدون استثناء تعرضنا بعد فغيروا مجرى التاريخ الكارثة التاريخي عام عظماء جميعا كتابي الإسلام التي اكتشفتها بعد من كتابة الكتاب أننا جميعا وبدون لما الغزوة مئة 2010 ا ل غ ز و الذي كنت أ ن ا شخصيا أ ح د ضحاياه ا ل ح ق ي ق ة التي يجب إ د ر ا ك ه ا أ ن ن ا لا نعلم شيئا عن تاريخنا إ ل ا القليل وهذا القليل الذي تعلمناه في مدارسنا في أ غ ل ب ه مزيف ومزور المهم ردة الفعل على الكتاب فاقت كل التوقعات اتصل بي صاحب دار الناشر رحمه الله ليخبرني أن الطبع الأولى من الكتاب على كل ليخبرني رحمه من ردة بي أن نفدت من الأسواق بعد م من ا الشهرين يقرب بعد ذلك صدرت من الكتاب ع د ة طبعات و ث م توزيعها في مختلف أ ن ح ا ء الدول ا ل ع ر ب ي ة لتصلني بعدها رسائل تدعو للتامل أ م ل ط ب ع الكتاب ل يمتشر بسبب اسم بسبب ؤ ف لفهم ه وهذا تاريخه المبتدئ بالمناسبة ليس توضعا بل إن الكتاب انتشر لأن شباب الأمة ليس بل لأن متعطش إن الذي ا ح وبعد ل ل ا ض طمسه وتزييفه و ب ع اقتراحات وجدت أ ن أ ق د م هذا البرنامج العظماء ا ل م ئ ة ليكون ملخصا للكتاب في هذا البرنامج سأصحبكم نسافر فيها عبر جميع فترات التاريخ الإنساني ونكسر فيها حاجزي الزمان والمكان سوية إلى بقاع مختلفة في الكرة الأرضية رحلة حاجزي بإذن عبر بقاع والمكان الكرة ممتعة جميع الزمان مختلفة إلى لننتقل الله تاريخية فيها فترات التاريخ فيها في في من اليابان شرقاً إلى تشيلي غرباً ومن القطب الشمالي شمالا اليابان جنوب شرقا غربا القطب إلى تشيل إلى أ في ر ق ليقص ي عظيم في أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ ليقص لنا كل عظيم ا جنوبا أغوار الإسلام لنا مجرى لنسبر ن كل أمة مئة م هذا م الإسلام الزمان قصة ا ل في ي فيه في ظهر ه ذ البرنامج سنحاول ا ل إ ب ح ا ر في تاريخ ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة و ح ك ا ي ا ت ا ل ص ح ا ب ة و ق ص ة دول الخلافه ا ل م ت ع ا ق ب ة و ق ص ة الصليبين ي و ق ص ة التتار وقصه ة الاستخراب الذي ل ت ع م ن في الاستخراب م د ر باسم ا ا س ل ع م ا الاوروبي في القرنين ر ل في ي ي ن ن و س ح و وسنأخذ ل الحضارة الاسلامية وسنأخذ تاريخ الاندلس كمثال حي على ذلك سندرس قصة الفتح الاسلامي ل جاهدين تاريخ هذا سندرس حي في معرفة قصة قصة ل على الامارة الاسلامية د وسنعرج هناك قصة ومن ثم ع ل ى ق ص ة الخلافه ا ل إ س ل ا م ي ة في ق ر ط ب ة و ق ص ة ممالك الطوائف ثم نفصل قليلا في ق ص ة إ م ب ر ا ط و ر ي ة المرابطين فالموحدين ثم ندرس سقوط ا ل أ ن د ل س ما هي أ س ب ا ب ه وما هي إ ر ه ا ص ا ت ه ثم ندرس حال المسلمين ا ل أ ن د ل س ي ي ن بعد السقوط و ق ص ة الانتفاضه ة الشعبية الكبرى ن ا ك سنتطرق إ ل ى قصة محاكم ا ل ت ت ف ي ش ا ل م ر ع ب ة ف ي الأندلس وسنتسلل من خ ل الى ه ا إ ل أ ق ب ي ت ه ا ا ل س ر ي ة والات التعذيب ا ل م خ ي ف ة ثم نبحر في هذا الكتاب مع ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي العملاق لندرس ح ك ا ي ة م ع ر ك ة بروزا ا ل خ ا ل د ة أ ك ب ر م ع ر ك ة ب ح ر ي ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م ثم نستمر بالإبحار في هذا ا ل أ س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي العثماني حتى نصل س و ي ة إ ل ى شواطئ ا ل أ م ر ي ك ي ت ي ن لندرس هناك ق ص ة الهنود الحمر هل كانوا مسلمين سنذكر أ س ر ا ر ا خ ط ي ر ة عن تاريخهم وعن علاقتهم ب ا ل إ س ل ا م سندرس في أ م ر ي ك ا ا ل ج ن و ب ي ة ق ص ة الظلم ا ل إ س ب ا ن ي البرتغالي البشق وسندرس في أ م ر ي ك ا ا ل ش م ا ل ي ة أ ب ش ع ق ص ة عرفتها ا ل إ ن س ا ن ي ة ق ص ة الاستعباد ثم ندرس ق ص ة تحرر الافارقه السود و ع ل ا ق ة ا ل إ س ل ا م ب ح ر ك ة التحرر تلك في هذا البرنامج سنذكر ق ص ة الصعود ا ل إ س ل ا م ي الجديد لتركيا وسنفصل في هذا البرنامج ق ص ة الاسلام إ س ل م في الهند ن ع ر ض في هذا ا ب ر ن ج تاريخ ا ل في ر س منذ ب د ا ة نشوء الهند ح وحتى تكون الدولة الخمينية الحديثة سنحاول ض أيضا ا الفارسية الدولة الخمينية ر ة ف تكون م السر الحقد ا ل د ف ي ض العرب بالتحديد بعد أن قد أخذنا لمحة تاريخية عن تاريخ العرب كأمة حضنة للإسلام لمحة بعد عن حضنة قد أن كأمة نكون في هذا البرنامج سنتابع حركات التحرر ا ل ع ر ب ي ة وسنتطرق إ ل ى أ ب ط ا ل التحرر في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين وسنفصل في هذا البرنامج مفهوم التوحيد بشكل موسع بعد أ ن ندرس ق ص ة ث ل ا ث ة أ ب ط ا ل للتوحيد ظهروا هذا وموريتانيا سندرس في هذا البرنامج والحجاز النجد في في تاريخ فلسطين وتاريخ الصراع ا ل إ س ل ا م ي الصليبي وصراع ا ل ا ل إ س ل ا م المجوسي وبشكل عام سنحاول في هذا البرنامج قطف ز ه ر ة من بستان كل زمن في تاريخ المسلمين أ ي أ ن ن ا في ن ه ا ي ة هذا البرنامج سنكون قد أ خ ذ ن ا ل م ح ة لا ب أ س بها عن ق ص ة الاسلام إ س ل م أ ت بمتابعتكم ش ر ف ل ق ن ة على اليوتيوب لكي ل ت ك ص حلقات البرنامج أ و ل ا ب أ و ل و س أ ت ش ر ف أ ك ث ر ب ق ر ا ء ة مقترحاتكم و ا ل س ف س ر ا ت ك م بعد كل ح ل ق ة تابعوا معي ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة التي ستكون أ ه م حلقات البرنامج لكي نكتشف س و ي ة حجم ا ل ك ا ر ث ة التي وقعنا بها ك ن و ا معنا إ ن شاء الله ه الله السلام ا عليكم ورحمة ك و ر ب ت